إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال سال قومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي صدقا لما بين يدي من التورا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى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 سَنَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَدِينِ الْحَقِّ على عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ هَلْ أدلكم على تجارة تدون في سبيل الله في سبيل الله بأموالكم وافوسكم ذلك خير لكم إن كنت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 يا الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين من يكونون الله كما قال عيسى كما قال عيسى بن مريم فَمَنَ الطَّائِفَةُ من بَنِي إسرائيل وكفر بَنِي إسْرَائِيلِ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهرين